جرب جرب جرب جرب, جرب جرب جرب جرب جرب ان تدعو نفسك اليوم على ا ل إ ف ط ا ر يجب أ ن يكون ا ل إ ف ط ا ر غير عادي مكان جديد مع ضيوف مميزين خذ ما تحبه من أ ص ن ا ف الطعام و د ع نفسك إ ل ى ا ل إ ف ط ا ر على إ ح د ى موائد المساجد لا تتكبر على ذلك ل أ ن ه م غرباء و محتاجون أ ط ع م ه م من تلك ا ل أ ص ن ا ف أ ش ع ر ه م أ ن ن ا جميعا س و ا س ي ة جميعنا مسلمون جرب أ ن تشعرهم أ ن ه لا فروق وجرب أ ن تشعر نفسك بذلك أ ي ض ا جرب جرب جرب جرب